أحسن الله إليهم سعيد كريم يقول يقول إنه متزوج باثنتين ما شاء الله يقول والمشكلة يا شيخنا أن الثانية لما علمت بزوا لما الأولى لما علمت أعلنت علي الحرب ولا أريد أن أطبق الجبيدة ماذا أعمل أولا جزاك الله خيرا على أنك أحييت هذه السنة التي بدأ الناس يميتونها. لكن يؤدي أن أنصحك أنت وأنثالك ممن يرغبون في التعبد وفي تطبيق هذه السنة أولا تكون مستعدا من جميع النواحي ماديا ومعنويا ونفسيا وسكنا ووالأخرة لأن في عصر فيه يعني شيء من الصعوبة يعني أول كان آباؤنا يسكنونهن في بيت واحد أنا أذكر أن زوجاتي أبي رحمه الله كنا في غرفة واحدة وأنا صغير نعم غرفة واحدة ما عندنا إلا غرفة واحدة ويعني ثم صارت غرفتين والحمام والمطبخ واحد وتوفي رحمه الله ومطبخه هنا واحد الشاهد يا إخوتاه على المسلم أن يجتهد هو في الاختيار قبل كل شيء سواء في الولا أو في الثاني أو الثالث أو الرابعة. الاجتهاد في الاختيار وثانيا ان يكون يعني تكون عنده القدرة على العدل وعلى استيعاب ما يحصل لان التعدد ليس بالامر السهل انا لو لنصابع عبه المسلمين لا هو عمر سهل لمن وفقه الله عز وجل واخذ بالاسباب المشروعة التي تهيئ لذلك ثم ان البعض الناس عندهم طريقة وهو انه مما يضر به ويفشد زواجه انه يتزوج دون ان تعلم الثانية نعم انا معت قبل ان تتم العقد يمكن ان لا تعلن لخشة ان تحصل مشاكل لكن بعد ان تعقد نهد امورك واعلن وضعك الامر الثاني وسلك الطرق الطيبة الطيبة مع الأولى وأشعرها بكرامتها وباحترامك لها وب يعني حبك لها وإذا دخلت في بيت إياك أن تتحدث عن مزايا البيت ليش البيت الآخر إذا دخلت في بيت اجعل نفسك كأنك تعيش في هذا البيت فقط واعدل فإن العدل مهم جدا ارتب أمورك واعدل ولاطفهن وتكلم معهن بلطف ادخل على تلك الأولى التي أعلنت عليك الحرب وأعلن لها السلام ولاطفها وأهدي إليها ويعني تقرب إليها بالكلمات الطيبة وأشعرها بأن حبها لم يتغير وهو آخره، فاجتهد ويعني استعن من كان أهل أهلها يعني من من على ذلك استعن بمن بعد الله عز وجل الطيبين منهم واجعلهم تدخلون واقنعهم بأنهم يعني ينصحون لها ويوجهونها. وإعدل أهم شيء أن تعدل أستعد بالله عز وجل أن وأن ترضخ لطلبها بطلاق الثانية وإن لم تصلح الأمور يعني فرقهن في السكن واجعل كل واحدة في جهة وأبعدهن عن بعض حتى لا تكون هناك يعني مكان أو طريقه للاشتباك فيعني يجتهد أنت بتطبيق الشرع وأبشر إن شاء الله ويعني لعل te في المكتب واعطيك توجيهات شاء الله غدا بعد غد المكتب لهذا